بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحيح وعلى آله بعد قال أبو علي الحسن بن قسن الرد رحمه الله تعالى اللام وهو الحرف الثامن من حروف المعاني قال اللام حرف كثير المعاني والأقسام هذه قاعدة اللام حرف كثير المعاني والأقسام هذه أول القاعد اللام حرف كثير المعاني والأقسام هذه قاعدة ولو قد افرد لها بعضهم تصنيفا عدد من العلماء ألفوا في اللامات بل يعتبر اول كتاب انتشر من المؤلفات في احره المعاني هو ما كان موضوعه اللامات من اشهر كتب اللامات كتاب اللامات لعالي ابي القاسم عبد الرحمن ابن اسحاق الزجاجي اللامات لعالي القاسم عبد الرحمن ابن اسحاق الزجاجي وهذا قد طبع في دمشق عام 1969 وستين طبع كتاب الله اللامات الزكية. قال وقد أفردا لها بعضهم تصنيفا وذكر نحو الأربعين معنا، وأقول إن جميع أقسام اللام التي هي حرف من حروف المعاني ترجع عند التحقيق إلى قسمين عامين، قسمين عامين. من حيث العمل إلى قسمين عاملة وغير عاملة. فالعاملة قسمان جارة وجازمه هذان اثنان عد معي عد هذان اثنان فإن أصول معاني اللام ثمانية أصول أقسام اللام كم هي ثمان اصول أقسام اللام وبعد ذلك سيتفرع تحت كل قسم له تفريع هذا ينتبه لهم قال في العام في ال في العام إلى ثلاثون معنى اللام الجرة هذه كم لها معاني لها ثلاثون معنى ثلاثون معنى وجزمة القسم الثاني وزاد الكوفيون ثلاثا وهي الناصب للمضارع إذن العامل كم صار مجموع اقسامها المتفق عليه المختلف فيه جاره وجازمة باتفاق وناصبة للمضارع عند قوم ثلاثة هذه ثلاثة أقسام ثلاثة أقسام قال وغير العاملة خمسة أقسام خمسة إلى ثلاثة كم صارت ثمانية هذا أصول أصول أقسام اللام ثمانية أصول أقسام اللام ثمانية قال وغير العاملة خمسة أقسام لا من الابتداء ولا من الفارقة ولا من الجواب ولا من ماضية القسم ولا من التعريف عندما جعل حرف التعريف حدياً فهذه ثمانية أقسام العاملة ثلاثة وغير العاملة خمسة والثلاث العاملة اثنان باتفاق واحد مختلف فيه هذا انتبه والخمسة غير العاملة أربعة متفق عليها وواحد مختلف فيه وهو لام التعريف منهم من جعل ال يعني ال حرف ثنائي حرف ثنائي فجعل حرف التحريف ثنائي ال بمجموعها ولكن من جعل اللام من جعل حرف التعريف حاديا وقال قوم إنها اللام فقط، وقال قوم إنها اللام فقط، إذ ألف الوصل متى تدرك سقط؟ قال ولا التعريف عندما جعل حرف التعريف حاديا هذه ثمانية أقسام. قال القسم الأول اللام الجرة، ولها ولها معاني كثيرة. وقد جمعت لها من كلام النحويين ثلاثين قسما فأذكرها كما ذكروها وإشيروا إلى التحقيق في ذلك <تصفيق> هذه الاولى اللام الجارة كم, كم،, كم ذكروا من معانيها ذكروا ثلاثين معنا قال الأول الاخصاص نحو القنة للمؤمنين ولم يذكر الزمق شريف وموصل لغيره قيل وهو أصل معانيها والاختصاص ما هو ضابط الاختصاص هي اللام التي يمتنع فيها مشاركة المجرور لغيره هي اللام الذي يمتنع فيها مشاركة غير المجرور للمجرور اقول الصدقة للفقراء او الصدقة او الزكاة للأصناف الثمانية فما معنى هذا معنى ان غير الاصناف الثمانية لا يجوز دخولهم في الزكاة وأقول مثلا العبادة لله العبادة لله يعني غير الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يشارك الله جل عليه العبادة العبادة الله وحده لا شريك له الذبح لله النذر لله الاستغاثة لله الجنة للمؤمنين يمنع عن يشارك غير المؤمنين للمؤمنين في الجنة محرمة ماذا محرمة على الكافرين إن الله حرمهما على الكافرين ما فيها من النعيم من مشروب ومن ماكول، من مشروب وسائل وكل مرزوق قال وهو أصل معانيها ركز الاختصاص أصل معاني اللام قال الثاني الاستحقاق قال نحو النار للكافرين قال بعضهم وهو معناها العام لانه لا يفارقها الاستحقاق قال الثالث الملك نحو المال لزيد وهي الداخلة على من يعقل منه التملك الجارة لمن يعقل منه التملك قال قد جعله بعضهم وقد جعله وقد جعله بعضهم أصل, أصل, أصل معانيها والظاهر أن أصل معانيها الاختصاص وأما الملك فهو نوع من الاختصاص الملك نوع من نوع الاختصاص وهو أقوى انواعه أقوى نوع الاختصاص الملكية وكذلك الاستحقاق لأن من استحق شيئا فقد حصل له به نوع اختصاص الرابع التمليك التمليك يعني إعطاء الملك للغير أو ايصال الملك للغير وهبت لزيد دينارا وهبت لزيد دينارا أو صلت اوصلت اختصاص الدينار وامتلاكه لما اوصلته لزيد التمليك وحبت لزيد دينارا فالتمليك ما معنى التمليك ايصال الملك للغير قال الخامس شبه الملك شبه الملك شبه الملك وهي يعني ضابطها ضابطها أنها يعني تدخل في مجال ترتفع يرتفع منه معنى الملكية تدخل في معنى يرتفع فيه ويمتنع مفهوم الملكيه مفهوم الملكية الملكيه نحو نعدوم لك ما تدوم لي اعدوم لك ما تدوم لي يعني اعدوم لك في الموده ما دمت لي ما, ما دمت لي من الوادين. يعني اعدوم لك محبا ما دمت لي من المحبين الا انا لك ما تدوم لي يعني استمر لك في المحبة ما تستمر لي في محبتك ادوم لك ما تدوم لي فلا أنت تملكني ولا أنا أملكك فالملكية هنا ما لها منتفية أو ماذا أو ممتنعه أو هذا شبه الملك قال السادس شبه التمليك شبه التمليك نحو الله جعل لكم من انفسكم ازواجا الله جعل لكم من انفسكم ازواجا شاهد جعل لكم جعل لكم وهذه ماذا, ماذا ماذا يفهم منها يفهم منها يعني امتناع ايصال الملك للغير فمثلا الزو... الزوجة ليست ملكا لزوجها وانما هو ماذا عقد عقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني استحللتم فروجهن بكلمة الله هذا هو قال والله جعل لكم من أنفسكم ازواجا السابع التعليل السابع التعليل يفهم منه التعليل يفهم منه معنى السببيه يفهم منه معنى السببيه قال السابع التعليل نحن لشرفك ما هو سبب الزيارة شرف المخاطر قال الثامن النسب نحو لزيد عم سيد العمن سيد العمن طيب وهي ما ذكر فيها ماذا يعني ما فهم منها ما فهم بارك الله فيكم ماذا قال لسيد العم هو لعمر الخال يعني قوله النسب يعني ما ذكرت بينها يعني تذكر بين قريبين تذكر بين قريبين وعند التحقيق هذه اللام تدخل في المعنى العام للاختصاص مثلا انا اللي عم يعني العمومه في هذا الرجل بما المختص بي انا لي هذا خال لي يعني هذا خؤولته. خاصة بنا، فهي معنى الاختصاص حاصل لكن هذا ذكر ناقش تدخل بين قريبين قال أتمنى النسب نحن لزيد عمن هو لعمر خال ذكر هذا المعنى بمعنى وغيره وليس فيه تحقيق وإن من لم في هذا الاختصاص هي ترجع إلى الاختصاص بنوع ترجع إلى الاختصاص بمعنى ترجع إلى الاختصاص بمعنى يعني داخله تحت ماذا تحت الإطار العام لمعنى الاختصاص قال تسع التبيين قال ولام التبيين هي اللام الوقع بعد أسماء الأفعال والمصادر التي تشبهها مبينة لصاحبي معناها مبينة لصاحبي معناها ما معنى لصاحبي معناها يعني لمن يعني لمن قام به معنى الفعل مبينة يعني تدخل على من قام به معنى الفاعليه تدخل على من قام به معنى الفاعليه فمثلا قالت امراه العزيز ليوسف هيتلك لك هيت لك يعني دخلت على ما فيه ماذا معنى الفاعليه وهو يوسف الذي أرادت منه ماذا فعلا أرادت منه فعلا أرادت منه فعلا وسقي لزيد ثقيا لزيد زيد هو الذي دعي له بمن بأن يسقى فزيد فيه أيش يعني معنى الفاعلية موجود وإلا بيكون أيش فاعل لكن معنى الفاعلية أي كالمطلوب منه أو كالمطلوب له سقيا لزيد وايضا لها ضابط آخر وهي الذي تأتي بعد ماذا بعد أفعال الحب والموده والغريزه ايضا لها يعني هذا من ضوابطها، هذا من ضابطها وهذا التبيين ولام التبيين هي هي لمن هي لمن من لا قيعده على اشياء الافعال المصادر التي تشبهها وغيرت اللي, اللي صاحيه معناها نحو هيدا لك وسقيا لزيد والتعلق بفعل المقدر تقديره اعني قال ابن مالك اعني فترجع الى الاختصاص بلون قال ابن مالك وكذلك المعلقة بحب في تعجب أو تفضيل ما أحب زيدا زي لعمر والذين آمنوا اشد حبا لله هذا هو المعلقة بالمحبة والمودة والأفعال الغريزيه في مقام التعجب أو مقام التفضيل قال العاشر القسم العاشر القسم ويلزمها فيه معنى التعجب يلزمها هي القسم طيب تفيد القسم قال ويلزمها فيه معنى التعجب ايش معنى هذا هي تفيد القسم القسم اصالها والتعجب بلاغه اي معناها البلاغي افاده التعجب ومعناها العصر الحقيقي إفادة القسى قال ويلزمها فيه معنى التعجب نحو قوله تعالى نحو قوله الشعر نحو قوله الشعر لله يبقى على الايام ذو حياد بمن شخر به, الطي... به, الط... به الضيان والآس لله يبقى الشاهد فيها معنى ماذا التعجب لله يبقى هي, هي جاره لكن مشرب معنى التعجب بمعنى أن هذا أسلوب من أساليب التعجب البلاغية أتى بصورة الجار والمجروب أتى بصورة الجار المجرور ماذا ما من هذا نعم لله ذره فارسا، طيب هذه هي عشرة معاني من معاني اللام القارة ولأقل الإتقان نكتفي بعشرة معاني عشرة عشرة معاني عشرة من أقل الإتقان إن اللام هي أهم معنى ويقولون قال بعض أهل العلم للفائدة قال بعض العلم أن أول حرف الحروف المعاني وقع فيه اللحن هو اللام لكثرة انواعه فلذلك ينبغي التركيز عليه شيئا فشيئا إن شاء الله إله إلا الله خيرا الحمد لله